قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن قدرناكم عن الهدى بعد إذ بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل نكفر بالله ونجعل له أندادا وأثروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما قالنا في قوية من نذير إلا قال مترفواها إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين